أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبلده ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي اللهم اجعل أعمالنا صالحا واجعله يا ربي لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا اللهم إنا نسألك الإخلاق في الأعمال يا رب العالمين الحمد لله و الطاعة لا يقبل ذاتي الله أو فر و بجار جو عظيمك مالك فات شيء مجهانا به أو تيل ذات الصفات دا تاكو بجرد ونياز لشركها بش مثل ما من او أو الله عز و فاتك و بزاتي خير سر علم و قدرته دسلاتي أو تواو عالمي قرت وتبر تبر الله أرأى معبودة بالحقية كجغل أوكث لا يقوش يا عبادته كرنش تعظيم فاران ونيا تنهى وتنهى الله حق تشريع قانون يا سادانان هيو أذلي أبديا لكثنب وكثشي لنا بيت سلام رحمة الله وأهل محمد أهل بيت أصحاب محمد لتاروج دعي سلام رحمة السود بزي الله لترئي ورعيان خشكان إيمان دار وعام تاروجي قيامة آمين دا من الله تعالى تاوكود الله كان منام ذلك ابو ورقرتني حقه وحقيقة رابر كان مداري خطبي أم جمعما لسر حديثك وإمام عمر روايتي كله ولي في غمري خواة الله عليه وسلم كفرمي إنما الأعمال بالنيات هتا دواي حديثك لسر مداري أم حديث أروى ولا خلالي شرحي أم حديث دا أروي نسر قزي إخلاس نية امام عمر فرمي في غمر اخواته صلى الله عليه وسلم فرمي إنما الأعمال بالنيات براسي وقت عن كاعمال كردوي عبد كان بس تجيها هي با كان يعني يعني منوط قري دراوا كان يعني وانما لكل امرئ ما نوى هر كسه هر شيء نيت بكا به امام الشافعي رحمه خويله أفرمي يكس يومي الدين الإسلام أعلم حديثة كوبوتو فالزيارة أم حديثة حديثة زور زور مهم بأهميتها وهروها إمامي نوابيكا لك لقورترين علماء شافعي مذهب لشرحي أم حديثة أفرمي محل نية خلب ولا يشترط باللفظ أفرمي جيقاي نية محل نية مكان نية الضل نيازي بسر الزمن هاوردن نيا، أما شيء عليه من نخ، قصي من نيا، قصي ملانيا، قصي إمامي نوافي شافعي مذهب، هيك كله جوهرتين علماء ما شافعي مذهب أو هيك مع مستويات درسي دي، مش خندويا تولى تفوتوا دي علمي ديني بروية خوارديتي أم كا وبرزان ناس وزانات شبلة وفاية هي. الله جعل نيات الدولة نيازي بسر الزمن هاوردن نيا، وفي غمر إخوة عليه سلامة والسلام بۆ هیچ کاروکردەوەیک نیەتی نهوەدووەتە سەر زمانە بۆ هیچ کارەئللا لە حاڵتی حاججانێ، تەنها بۆ حج نیەتەکەی هاورو سەر زمانە ئیتن نە بۆێژ نە بۆ دەستێژ نەبوو ڕۆژ و نبوو و غسڵ نەبوو حسا تەلاوەی قآانش نیەتی بەسەر زمانە نهەهاورددووە نیەتەکەها لە ناو دڵە تۆ ئەزانی هاتیی بۆێژی جمعماع ئەزانی نێژی جو ەکەە ئە زانی ڕباە قبلەی وێساوی زانی بۆ زای خوای خوێنی اللله لە تو باشترە زانانی کە تو خەریکی چیت. درنا تجاوي في جاوي كوا كان خوك كيخو من عاده يعني في ما تو ركعت نياجي ام جمعه فين مو الى اخر اقم حتى شيخ حسامين جاريانك جراتو فرمايكاب رايك <تصفيق> الحرام يعني لكعبه الشريفه خريفوا دو ركعت نياجي خن ما دو ركعت رو بور الله الله أكبر عتب الله اكبر يكنف العلماء دسيقر انتي بيسه انتي تشيفي انتي بو انتي جاري معها شي بالله تاريخي فلانة لسعاتي فلانة لديخي فلانة لمانوصال روش باش تشبي جاري خطو كماو انتي تو خريجي اللي الله انتي الله انتو باش تزنيك خريجي شي لا ناخذ تو حاكي بوسترنيو هر او هات نيتك كهاتي اما خوينيتها يعني هات النيت يتكلد طن نبين الله نفي بوم الجوت درنا تيجه او نيتها هالحو يا هلنا وضلار فسكواب وتشيت سيرفر مالك الله اكبر تيجي ونيت بسر جانا هاورد الفري العلماء فرمون حتى بيدعت نيت بو اعمال انسان وكو روح وايه بو جثه يعني كي يعني أجر لا شيء انسان وجسم إنسان وجسدي انسان روحي كان به وكل شيء بوجني واي في الأبيض فريدة وكل نخوة هالكواه وبو تواه عم كانت برابرة نية لنا ودول تابيتوا نية كت وبو هر خدمك كحوي يا بو تواه يصير لنا ودول تابيت شو النية و وعلى الله عليه وسلم يتعلم معناه ومفهومة أخويا أعمال إنسان كانت أبنى سي قسمته يعني إذا كانت تبعه أنجامي أدي سي قسمته سي أشتركه أخرى يك عبادة دو مباحات سي معصياته بناحاكا عبادة كديارة طاعة وعبادة ما تشترك معلومة نحن نقول أنه روجي ومذكر ما عبادته عادي وکو نام خوردن، وکو خوتن، وکو میان رایم، وکو معذرت لج و خزان تجمع وانشته که مباحاتش، تلی که عادیه. کیه گی؟ بله قسمتی هم لاعمال انسان معصيات، یعنی جناح کان. نیتی ایما، یعنی نیتی دو درونی ایما، لدوقسمتیا معنا پیاک، معنايها. لعبادت و نمباحات نیت معنايها. یعنی تو. يجي إخواني لبر زايتوا هاتون بوم بلوتوا نيجي جمعا خدم، فا شا؟ و الله إخواني لبر زايتوا أم غذاء أخوهم وأخوهم، تيجي لسر مباحة فوزيح يام بلا إدامة لا أيده، طبعا تعلم إن سرع العبادة كبرين، فس كواب ولا عبادتها نية معناها، طبعا لما أسيتو ولا بدعته ولا كاره الكوا الله تعالى نهيك والشريعة الإسلام نهيك في دوا، أقل محادثة ن نادب له نية مثلاً كارهولم نقوم بزيه كم برضه يخو؟ شتوى نية وكثير خبرينا كهربل كتير كنا. جاء مثلاً كسر بدعته كهرب بدعة دي أنواع وعسلاً ولا من برضه يخو أي بلا أمر الرسول الله عليه السلام للسرية كوابو عملك ذاك تريدو بنوشوفته. تيجي بس دوبرت كلاية كم واب؟ لعمل كان ما أنا معناه <تصفيق> عبادات ومباحات لتعات عبادتها لكار عاديكاني روج مراء بالله عندما عسيته لابدعته منيات جاقيني ومفهوميني وبلكو تكنينيه لباري عبادته وهرون نبسك الله تعالى فرمي فاعقود الله مخلصا له الدين الله عبادتك بالله تكون عبادتك خالصانا ريايتي يا نبي خذنا ما يتكبروك وبذل نبي خالص خالص أبو الله تعالى عبادتك أنجانبا كل دينك تقول ألا لله الدين الخالص طواوي الدينكت أبو الله تعالى أبو الله تعالى وهذه نية نيتي خالص يا أبو إخلاط لنا وعملك أبيتك قوربوني أعمالك شكولا وهذه هي برأك يعني أقر نيتكت إخلاطي يا نبي ريايتي يا أبو هر چنگ کارو زۆر زور جور زۆر بی خیر که زور جوره کی اگر اخلاصی تیانو بو خواند کرد، آو عمل جوروش کالیک و کردوتا بی ارزش بود بالکو جارو هی باطلی شد و از دم. یعنی هیست سوابق کد بنان است ول ناو فرندی عمل بو شنکه اخلاصی تیانو بو بالکو ریایه هت یعنی بر اکثر مشترک. مصداقی ام قصیش لعایربو من خزمتي في غمرة خدمتي في غمرة اخوات الله عليه والسلام عبد ذكر يا رسول الله أي في غمرة اخوات الله عليه والسلام اقاتل او اسلم أي في غمرة اخوا ايا لطاش هموست بمسلمان يبرون شركا شرك يبرون بميدان الجهاد باش يا بمسلمان في غمرة اخواتنا فرموا اسلم ثم قاتل اول ضد للمسلمان تواك شهادت من تعور الله ان لا اله الله محمد رسول الله جاي جا الجهاد وشركة. راوي حدث كافر فأسلم. أم كبرى إسلامها وربوب مسلمان فقاتل شرير جهادي كلف قتلا كسرعوا شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمرة عثمان فرمي عمل قليل وأجر خفيف. برأسيم كبرى عملوا كردوتي زور واي أنجندوا. تذهبوا بمسلمان نيجي نيجي واسكن ونرجي جي قدونا زكرو صعتي. بالام اجر کەثیڕ لەپاڵیا ئەجر و پاداشێکی زۆر گەورەی بۆ خۆی لەناو فەروەندەی عەمەڵەکەیە سەبت کردووە ا ئەمەیە نیت و ئەرزش و ەهەمیەتی نیت لەناو کردەوەو عەمەڵەکاندا یعنی تۆ ەگەر بۆ خوا کارێ بکەی هەرچەنکە عەمەڵەکەیش زۆر کەم لەلای اڵڵه تەعال گەورابێتەوە وەکو ەو حەفتەکەی تر باسمان کر وتمان دەنگکە خورمایەک هەوا لە پێناوی لە رب بە ئەنازەی چێوێک قولتك أجل ساوبكي بو زورة كاتوة وفرمت فرمي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بفرمو خطعن نواج قرباني ونزر جيان ومرجي من لله رب العالمين بو الله يفرمو جيانيانا آيات الصدق الشرص الدوي سوريا نعم فكوابوا وكفى بالله شهيدا كافية كالله بتبينيه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم بفرموا أي محمد صلى الله عليه وسلم الشايتي شية غورة لين شايتيها شكاسي شايتيو بريار البوباء وغورة لين شايتيها قل الله بفرموا الله گەورەترین شاهد بو اما كوابو توع عالم و گواه بۆ عەمەڵەکانی ئێمە اڵڵه تەعالایە پەس کەوابوو کافی ئەڵڵاه بتبینێ چنیازێک تەواو عالەم و ئادەم خەبەر خەبەردار بێ لەو کردەوە و خێر وچاکەی کەوا من و تۆ ئەنجاممان داوە پەس کەوابوو تەنها ئەڵڵا بتبینێ کافیە بۆت چونکە گەورەترین شاهسی ئەوە یابۆت چنیازێکە فڵانەکەس و فڵانەکەس و فلانەکس بمبینن ناوم خوێندنەوە بەڵێ فڵانەکەس وای کرد و وای کرد إنساني مخلص وإنسانك وإخلاصي هي أبو الله تعالى جرأة جسارت ناك كنزيك جناه ببيت الله شو بو شيطان وبو النفس نك بو أخوان فسقامو كثي قام مخلص كاركاني بو أخوان جامع أك كاركاني بو أخوانو مثل معفية بو بو هي بوجناه من ثر بور الله أخوانا جناه حك بو شيطان وبو النفس وهوس دروني خويتي فالكوابو الله فعلا فرميه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وهابو كواب خرافي وفحشاء وداعين في سمان لا يوسف عليه السلام دور وخصوا فهو ايتيوا إنه من عبادنا المخلصين لأن يوسف عليه السلام زمرو لغيذي عبد مخلص كانوا أو نبوه كواخ لسانه موكدا وكان ينبوه خارج نبوه هي إخوان فسبهوا إخلاص الله تعالى لجناه سوانتور تخاته إخلاص أبيته هو الدفع وسوسكاني إبليس تيا قال شيطان وتي فبعذتك لا أخوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين شيطان سوني إخوار جوا بكي سوني إخوار تی بچان جبرائیل، بچان فلان کس، بچان با باوک منع، پروانه شیطان به شیطانی خواه و قسم با الله خو. پس لزور ایلام صلیم آن که ایم رو باشتره. الله اخوان فبی که با عزتك قسم، قسم با غیریخوان خو. ها ها ابلیس ابلیس. پروانه شکل زور, زور مهمه. شیطان قسم با قسم با غیریخوان خو. پس منو توی مسلمان، آبی قسم با غیریخوان خویم. چون که زور خطره. شرکو کفره. کسی که با اعتقاد وانجان بل در ایسلام خارجه. فبعزتك إخويا بعزته جلال وجبرته جوريته وقسم توازيًا لخشتاب توازيًا لردركم توازيًا سر لي شواق مراحكم من يا منوتو منوتو أي منذر منوتوي مناو نو نتيجة آدم عليه السلام قشت لردركم إلا كنبة إلا عبادك منهم المخلصين ماجر او عبد خال ثاني كواب كردوه على مكان ينفقت ما حضر من تسالك مني من ناسه ان بسرعه نفس اللتهياكم بس توابو باعوا وكمان بوخاء جانبين بوكوا شيطان ذكر من في النوى بهوي شيء وبهوي نيتك خالد كوا بوخوا اجدين وهرها توبي انسان منافق لي ورناجيره ما دربه اخلاثه يا الله تعالى فرمي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هات منافقتان دور وكان حالك يا ناخوشرين حال الفستري نورنا خوشرين جي جهنم خوفنا منبا ولن تجد لهم نصيرا هيج يرمتي دركان نيا كد ناجي تسري يا انا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين افرني الا ماجر او او منافقانك واتهوبكن دسكشن لك <تصفيق> يا ربعك دوتانيين واصلحوا اصلاح بك للدواء اوهموا فتنه فساديك واكذبوا يانا واعتصموا بالله تشيركن لا دركاي رب العالمين واخلصوا دينهم لله اامن نكتيكوا توبي إنسان منافق ورنا غيري من مجرب اصلاح سوا ابي كان أمر خالصه نبو اخواكم شمكن هيك بلا صفه انسان منافق ود روح رياكارا عمل واجب اخوانيه خوتي هادين فاولائك مع المؤمنين اجر توبان في اصلاحهم ودسيانكيشاو كاركان يعني خالصن بوخاكر محلي رضا الله كرت انجا خان لغوك ياند غو انساني ايمان دار لغوجي تيامتا جو رتنس ورتي قران ك معادل يكس يوم هم, هم قل الله احد وكو انهو جكان 20 يعني تو اجر يقجار الله أحد دو جار خلود دو سيوم سجار خله الله واحد خلود واسع كل فرعان دولة كل فرعان ختم كردواز ان جات واني ختمت الله بفرعان وخذت مكية اعم سورة اجر دركي بكى اعم سورة اجر دركي بكي براستي براسي انسانك مخلص كواك هر كانت بور ذي خوان جامع يك اللي الصحابة كان عادتي كردبو هركات بنيو جيه كردبو خو كي خوي لهمور سرتك على دواعي الحمل يا رب العالمين قلوا الله قلوا الله هو أحد يخ خبرك أن بردها في غمار إخوة وتنقول الله أحد كاتك في غمار إخوة لم سأجدربه دليلك يفرسي علتك يفرسي هو كاري أم موضوعي يفرسي وتي علتك كوات ركعتك الله أحد يخن من أمس سرنا زور في خوشه شنكا الله يا فرميت الله تعالى في خشغرك توي كوام محبتي الله على دلتا اللهش محبتي تو لالا خوي هلا كريتو توي خشغرك شاء الله تعالى قل هو الله احد الله يكتايا اللي قال اللهش اخوا ونسمع بحق كوابو الله غير الله وارزناك غير الله لناو عبادتكتا جي جاي نبي الله الصمد الله بنياده الله لعبادتي من توب نياده حس كواب اوعد او درك نجاك كوابو مع ما وتوب رضي اخويا في خنا اجر كذك واحد نيجاك بالريا وخدي تفر بسر لي راسي توجدتك بنو الرحمه اخواتنا لي بياده بياده لكن بروبا كان جي خطه التجربه تاعتين هنا ان جا جوغره نوع الاخلاص خالص كرد عبادتك عبادته الله تعالى تقول لأنواع الإخلاس خالص وكني عبادة سكانت أبو الله تعالى هاورنكي غير الله تناب غير الله نبسي توكل غير الله نبسي دول غير الله خوش نكي قسم غير الله نخوي أمن نهاية إخلاسة براسي قاضي فضي لي كري عياد الرحمة يا أفرني للي الله تعالى ورناجر يوم مقبول مني تاكني خالص وصادق وكأن خالص وصادق ماذا يترسي وتي خالص أويك برضايخوا بيكي صواب ويكي تفقي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بيكي كجارة رلاسلام بحث ما كدوا وابو أمقصيخوا بلقيها وردو لآيتي قرآن دليبها وردو أما آيات بولة سورة كاس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لكل شخص يكواه هي بملاقات لقول هرورد جاريه فليعمل عملا صالحا كردوكي صالح بيه جاء صالح علماء ما مفسره يعني خالص خالص باخوانك محضر الله اخوا ورياك يا نبي يعني تبقي السنه عفوا يعني تبقي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعباده ربه احد لا عبادتك عباده الشريك بو قادانا يعني خالصانه بو خايد تبقي السنه صالحك ابو ولا يشرك في عبادة ربه أحدا شريك بوخوانا لنا عبادتك يا أعم يعني إخلاصه محض رضاي خالد بالرياضة خد نمايه. أجرت أجرت أجرت سامي عملتك ولا كانت تهدين برابر ببيت ولا لا الله تعالى لنا وترزق أعمالها أما أجرت هو درجة إخلاصكك. شني خالص أنا بوخوابيكي. هرشي البيعتر خالص بوخوابيكي هدف الرضاي الله تعالى به. أهنا الليلاء يخوات وربته أجر صابكش زورت زورتها ابن عباس فرمي لما في غماري خوا عسلامي جرت فرمي في غماري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي إن الله كتب الإحسان كتب كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك أفرمي الله تعالى شاكو خرافي نوسوا وهروها هرها مشاح وشيتوك الدوب بياني كلو بوما فرمتي أمه خاصه وأمه خرافي أمه شاكو أمه خرافي تي فسكواب اترمى فمن هم بحسنه فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة هركسي همتك نيتي كاركي خيرك خستي انجامي كاركي خيري ببلم تواني انجامي او كارينبي ولم ناخذ ولتخوي اخوان راتك وغله والله اجر تواني بو خير مكر اجر اجر نيتي اعوالا دوتاغو اترمى حرجك انجامي شي نديتكن تواني نبو انجامي با و ئێمە اما، تیغی. اونا لە دگرفند که استادخیری باش ولی لفی نه ای خواب وخشی تو. بلام خیره علی اگر بمب وای آمیگرت. آم نیتی ل ناظر ثب الله تعالا با النازی آو کرده و شاکی توانی او اجرا ثابت وانست. هرچند ک و؟ ڕزای خوا. بو الله اي <تلتغل> نوسيت <تكلم> وهروها لإدامي حتى كافرميه فإن هم بها فعملها كتبها الله له أشبه حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى عضعات كثيرة أفرميه أقرى أن يتكي كردو تواني أنجامي أوكارو كارو خير شاكي بوه أنجامي ده أفرميه إن جاء خير رب العالمين ده برابر بونسي ببونسه ته حفظ برابر زياتري أما كونه ده برابر حفظ برابر زياترش. نفرواه اخلاصتي هي باخو طال تزوري شنيا نقول لك اخوا ده برابر او عمليك ليك واكرديت اخوا رب العالمين اجي في سايز بونس طال نفرواه اخلاصتي تزورت لها خالصانه تريكا ريايتي ثانيه برابر الله تعالى فهدا شي بونس واجر زيارتك اخلاصتي زياره بيته لححضد اجلاء ده ان شاء الله تعالى أما ابيك انت تجربيك بالراسي اخلاص زور سمرو نتيجتك زور دور مهم هي نتاجه زور قوريها بإنسان مسلمان رواه بخاري لا الرقم حديث شخص شارنا وديكم مسلم لا صلصي كتائرة والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحيح ومن والاه إخلاف تنهى نجات النجاة والقاربون للسخصيكان الدنيا وقيامة عبد الله كريم عامر رضا رحمتي خايبه افرمين لبيغمري خو علي السلام بيستم كفرموي لا اقوام بيشو سي كسبون سي برلا اسلام ام كان نفرل ام سي نفرل الرقايق وارويشتن بارانيك بشدات باراني زور كان شينا كان طنا ينغرت بناو غاري غاري اللي كلا بارانەکە نەجاتیان کر تا بارانەکە ئەکاتەوە و ینجا بەاێدامەی ڕێکەیان بڕۆن کە چونە ناوغارەکە قەدەری خوای پەروەردگار وابوو کە چێوەکە ڕیزشی کرد و هات دریای غارەکەی پێیانگردو مانەوە لەناوغارەکە ناو و گیریان کرد گرفتار بوو ەی خاچیک یەکێک لەم سێنەفەرە وتی هەرکامێ لە بێن دوعا ئەگەر هەر کامێکمان خالسانە عەمەڵێکمان بۆ ڕزای الله ئەنجام داوە بین توسل بکەین بە واستەی ئەو عەمەڵە خێر و اێحسان و چات کەوا خۆمان کر دومانە پەنابگرین بەخوا بن خوایه او عەمەڵەمان لە ب ڕزای تو ئەنجام دا بەخاطر ەم ڕزایتووە ەم عەمڵەی ڕزای تو ەنجام دا خوای ڕزگارمان ک دری باشه بیست مینلا فرمون دعاك خاڵی بو واکەینو دوعاکین ب بەشکم خوای پەرزتگار نجاتمان دا عاوڵی نەفەرەکەیان دوعای کرد من دایک و باوکێکی پیرم بوو سوفا کەوت بوون مناو چنددانە مناوو د فنجدان مناووی وردم بوو مەرو و ماڵاتەکەم هەموو ئێوارەیە ئەدۆشی کە ئەهاتتمەوە بۆ ما و بەر لەوەی کەشی بەمە مناڵە وردەکانم شیرەکەم ئەدا دەر دایکو دایک و باوکم بە دەستی خۆم کردە دەمیانەوە. خوی یاننمم ڕۆژێک لە ڕۆژەکان خود کە خت باشترە زانی لە شتەکە. ڕۆژێک لە ڕۆژەکان تەوا مەروماڵاتەکەم دۆشی و هاتمەوە شیرەکەم هاوردە و بۆ تمشان کرد. دايك مباوكم خوي عن ليكوتوا هرم السر لأيوار هات ما بنسر ديم خبر لنا وباكا بدي هري سري من دا وش يعني كربش يعني حتى وكوني بياني أو واخويا خبر يعني شيرم دا شيرم دايك مباوكا تقيل لدسفاكوتوكم اخويا اجر عام عملنا بره البيت وانجامدا اخويا درقانشي رحمت منبوكيت ولا مغرنا جاتك الله هو حالي غاركتك كان اخوات درقاي غاركه بردوكشكك توذشوا ولا بلا تو, تو الله اجر لەجێکایەکە ەنجامدا کەس نەیدی یلا خۆت نەبێت ایا عەمەڵێکی وامان بوو یا نە هەر عەمەڵێکمان کردوو بانەوازمان کردوو خەلکی ای بێن من واەکر اینشاڵلاه ئەو نەخ اخلاسمان دو کە ئەگەر ڕۆژێ گرفتار بووین لە گرفتاریەکە جیرمان کرد پەنابگرین ب الله تەعالی بەلکو بەهۆی ئەو کار و خێروچاکو نەجاتمان با انشالله تەعال دوومین کەس وتی خوایکیان خۆت باشتر زانی من ئامۆزایەکم بوو کچێکی ئامۆزام زۆر جوان بوو طلمن ليشو زعوت منكر وتمبا والعايا ببلا لجا ومنادان في تيكا خدداري كردوتي برا لخوافستنا وتى توايتهات غوج الزور فقير كوت أمكشي أموزام كسي نبو تايكواكي وفاتي عند البو كسي نبو نب بو أو نب بدرس الله بو هاد ثنايحه ربوم وتى أموزابو خاد تيخوا لفيناي خوا لريخوا دوق رانم بيا بتمباش في تي عن بوان وتي أويش لنا شعري ولما أجبريا وتي باش وتكاتك واد شينا أتأحق مانكر ما يسألوا عن أبوك والعياذ بالله باسم بولاي أموزع فيه خوم كحرام بولا سرم وتيبو خسر إخوات أم كرمة كالأخوات فرسا فرم اللي تي كلمي وز يخاف الله من الأخوات السما أهو کوئی تر هغه رک منی او کارتن د اگر او روزله بر خاطرې تو اعلم دا وین پی دور وختو یا الله خواه نجات منم به روزګار منم کی علم تو تول دې ترا تکانی تکانې خرابلام هیشه هر نه نه ترې درکې سياهم کس علی تو اې کروتی اي تر روزګارا خد بشره زنیم کارګری کارګری لیکن بو روزله یکی کله کارګره کنم سر له اوار کخري کو دسی لکان او کی جا او رسته او لذی تو بیفروشند لیست نروشند من حقی اون رو لی آمکار گرمهاوگرت و بە امره با حقی آو من مرمالات مصندوق باقی و امکردو و اساس سمرکی کیشتو د آم حوا تا که ات کوادوای چندیم من فلکم میتونن هم ان کارگر ایست دعای تی باس و او با او با خدی لو سألوك توروشت من فلوكات محلو قرر بسنداز مكرت كارم فيه وكرت أعمناها مو البرهن والنتيجة أو فلويتوها هل يقرأوا هنا أخواته أنه ما يعني بها خلايا أقارم كارم لبرزايتو كردوها درقائي رحمة ذكيكة وبرو ما نبالك ورزقار معنبي قليئ إنجا درقائي غارك كراؤ درسون بإذنه خير رب العالمين جنيد أفرمت إخلاص رازكا صرقا لبين الله وعبدكا نما لا إيك خبرين هي تابينوسن ون الشيطان أجا ليه وكوني توش يرغيت بكتو عملتك ليه بس إن توب على كخوف إخلاص يعني كي يهابي غمر يخوان سلامنا فرمين فرمين نروجي خيامته حفتها قم حفجروهن يك اللي هو حف كثي محشرة لو جر مايكوا خض يكس لوحه في غروهيك وا حاله جيرعف شي خويا و جارهاني جيسبركا افرنيه بيي اوي ككوا صداقه ادا بس تشفي في نعرن بي اوهابي كان نفريه هادوك نوجه كان دريشي هشتو وحجابي رعايتك لنا وجهنا كاني شاء طبعا يبربوشي هالقراوات الذين بوشي رشاكي شاشتغاك الدوا بوشي حجابك ميابك نار ولا برخات خيخو اللي بر وتشري أعمل لبر خاطر نبوني إخلاصك كسك وخال لسنا دينتي بخوافك بقصي هيك كتلني بهيج بايتك انا اخوا تيجي شوك خالصنه قدمك الله تعالى وامامي غضاو رحمة اخوالي بعمان يا اخي تو كتاي بيدينين بمنتهو بجمعيه رجال الخالدون مهلط منيده وماي غضاويه فرني شكر خوكي هالهلاكه والنابوديه جج العلماءنا به انسان عالم الرغار اللي به هلاكته وتواوي علماء هل هلاكته نابوديا إلا أو علمان وبع علمتي خوان عملاكن وتواوي عملاً وعملك بعد المكان بعلمك هل هلاكته إلا أوي تواع مخلص وخلص أنا بوخو كاركة وتواوي مخلصاكن لجودشكي زور جوراء تسوفن جن المكان وشركا وأويش رياكاريا داوكرم تعالى تواك توفيقي إخلاص مانتيل عنايت بفرمه كردوه وحصلوا كودو عملوا وجبتاروا رفتاروا ذكذنو وبياقذنو حفانو ده نشمان خالس أنا بو وجهي خوي قرار بدأ كيد كتوش في تيكلاوي عمل مكان منك ده وكرم لله تعالى بوخترنا وجانس فتبر ذكاني مخترس مع الناس فتال شفاين شفينا كان من بعى يا الله شفاين خوش إيه مو مسلمان بينناو بمارت أنا كانت شاوراني يا رب العالمين يا الله أخويا خير ذي خير يا الله أخويا ثنوا عزوك والكريم عويراني وخذ راجي وبراكوجي لنا وللآتي مسلمانا لا بري اشتيو أمنيات لنا وللآتي مسلمان وهم يا مبرقرك يا رب العالمين يا الله أخويا خلني أشكر بسربنا هاني إمام ومرديك خبز أنا كان انا بك يا بخير ما عندك رحمك إلى جونا كمان يا الله أخويا بسرو براني الرحمة بسربنا برجي آمين آمين والحمد رب العالمين أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم, ولكم